Nafi u morda l'ufra ila l'hadith an l'amzali fi al-Qur'an الكreem من ششعة ثم قام سبحانه بعدها معك <تصفيق> والرعي <تصفيق> that okay. y yo como ¿ إلى سهله وطور تحجبه بين يدي الله عز وجل وكلام يجيء يوم القيامة اتخذوا هذا القرآن محزورا. وهناك فئة ثالثة حفظت going to Ooh. <laughs> إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ثم قال له ولكن إذا وقع في القلب منه فالصخ واحد. واحد نفع لأنه لو وقع في قلب القالب فالصخ واحد بالكتاب